بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بغفرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم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 انلادرار لفي نعيم وان الفجار لفي جهنم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما انا يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بغفرت علمت نفس ما قدمت وأخرت